يُوحِي بِإذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أُوحِي إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي وَلَا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لا إلى صراط مستقيم قراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير